بسم الله الرحمن الرحيم والعرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منهم فقال الكافرون هذا شيء صلاة منكم وعلم من دنا كتاب الحفير بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمم بريج فلم Masyratu wa dikan untuki abdumin. Dan nazzal ma'na al-samaan, baa mudarakam, faambdnadi, faambdnadi. كل مكثب الرسل فحق وعيد هفعينا من خلق لولول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أخرض in the, the end, end. الموج بالحق ذلك ما كنت منه تحين لقد كنت في رفلة من هذا فكشفنا Yoma yaqoolu l-Jannah mana dilet? Wa taqoolu hal min mazid wa إن في ذلك لذخر لمن كان له قلب و القسم عه و شهيد و لقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في حمد ربك قبل خلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإذ ذار السجود واستمع, واستمع يوم يولا Yauhba yasmu'na Al-Sihah Bilhah Yauhba Yasmu'na Al-Sihah Bilhah al فالشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشق علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجدى